الفصل الثالث العرب قبل ظهور محمد الوهم في همجية العرب قبل ظهور محمد رأى الكثيرون أنه لا تاريخ للعرب قبل ظهور محمد وحجتهم في ذلك أن العرب قبل ظهور محمد إذا كانوا مؤلفين من قبائل متنقلة عاطلة من العنعنات كانوا من الأجلاف الذين لم تعي ذاكرة الإنسان شيئا عنهم وإلى مثل هذا الرأي ذهب بعض الأذكياء المعاصرين ومنهم مؤلف تاريخ اللغات السامية الشهير رينان الذي قال لا مكان لبلاد العرب في تاريخ العالم السياسي والثقافي والديني قبل ذلك الانقلاب المفاجئ الخارق للعادة الذي صار به العرب أمة فاتحة مبدعة ولم يكن لجزيرة العرب شأن في القرون الأولى من الميلاد حين كانت غارقة في دياجير ما قبل التاريخ ولم يظهر بأسها وبسالتها إلا بعد القرن السادس من الميلاد وعندنا أن هذا الرأي فاسد أول وهلة ولو لم نعلم شيئا عن ماضي العرب فإن أمكن ظهور حضارة أمة ولغتها بغتة على مصرح التاريخ لا يكون هذا إلا نتيجة نضج بطيء فلا يتم تطور الأشخاص والأمم والنظم والمعتقدات إلا بالتدريج ولا تبلغ درجة التطور العالية التي تبدو للعيان إلا بعد الصمود في درجات أخرى وإذا ما ظهرت أمة ذات حضارة راقية على مسرح التاريخ قلنا إن هذه الحضارة ثمرة ماض طويل ولا يعني جهلنا لهذا الماض الطويل عدم وجوده وتؤدي مباحث العلم في الغالب إلى عرض هذا الماضي للناظرين ولم يكن أمر حضارة العرب قبل ظهور محمد غير ذلك وإن عسر علينا أن نقول كيف كانت هذه الحضارة فقد أثبتت الآثار والوثائق التي بأيدينا وجودها وأنها لم تكن على ما يحتمل دون حضارة الآشوريين وحضارة البابليين اللتين ظهر شأنهما حديثا بفضل علم الآثار بعد أن كانتا مجهولتين ولم ينشأ وهم الناس في مجية العرب قبل ظهور محمد عن سكوت التاريخ فقط بل نشأ أيضا عن عدم التفريق بين أهل البدو وأهل الحضر من العرب والأعراب قبل محمد وبعده أجلاف كأجلاف الأمم الأخرى الذين لم يكن لهم تاريخ ولا خضارة وليس الأعراب غير فرع من فرعي الأرومة العربية فيوجد بجانبهم العرب المتحضرون المقيمون بالمدن والماهرون في أمور الزراع ويسل علينا أن نثبت وجود حضارة عظيمة لهؤلاء المتحضرين من العرب وإن كنا لا نعرف تفاصيلها ولم يكن التاريخ صامتا إزاء ثقافة العرب القديمة صمته إزاء الحضارات الأخرى التي رفع العلم الحديث عنها التراب ولو كان التاريخ صامتا إزاء حضارة العرب لقطعنا مع ذلك بوجودها قبل ظهور محمد بزمن طويل ويكفي لتمثلها أن نذكر أنه كان للعرب قبل ظهور محمد آداب ناضجة ولغة راقية وأنهم كانوا ذوي صلات تجارية بأرقى أمم العالم منذ القديم فاستطاعوا في أقل من مئة سنة أن يقيموا حضارة من أنظر الحضارات التي عرفها التاريخ والحق أن الآداب واللغة من الأمور التي لتأتي عفوا وهي تتخذ دليلا على ماض طويل وينشأ عن اتصال أمة بأرقى الأمم اقتباسها لما عند هذه الأمم الراقية من التمد إذا كانت أهلا لذلك وقد أثبت العرب أنهم أهل للاقتباس ولا ريب في أن العرب الذين استطاعوا في أقل من قرن أن يقيموا دولة عظيمة ويبدعوا حضارة عالية جديدة من ذوي القرائح التي لا تتم إلا بتوالي الوراثة وبثقافة سابقة مستمرة وبالعرب لا بأصحاب الجلود الحمر أو الأستراليين أنشأ خلفاء محمد تلك المدن الزاهرة التي ظلت ثمانية قرون مراكز للعلوم والآداب والفنون في آسيا وأوروبا أجل استطاعت أمم كثيرة غير العرب أن تهدم دولا عظيمة ولكنها لم تقدر مثلهم أن تبدع حضارة لما لم يكن عندها ما عند العرب من ثقافة سابقة كافية وكل ما قدرت عليه هو أنها استفادت بعد زمن طويل من حضارة الأمم التي قهرتها ومن ذلك أن البرابرة الذين قوضوا دعائم الإمبراطورية الرومانية قاموا بجهود عظيمة دامت قرونا كثيرة قبل أن يقيموا حضارة على أنقاض الحضارة اللاتينية ويخرجوا من ظلمات القرون الوسطى ونحن قبل أن نوضح بما لدينا من الوثائق والآثار الضئيلة ما كانت عليه حضارة العرب قبل ظهور محمد نرى تلخيص ما نعرفه عن تاريخهم القديم بما يأتي تاريخ العرب قبل ظهور محمد للعرب ما قبل تاريخهم مثل ما للأمم الأخرى أثبت البحث فيما تركه الأجداد في طبقات الأرض من بقايا الأسلحة والأدوات والمساكن أنه وجد قبل الزمن القصير الذي يبحث التاريخ في حوادثه ملايين السنين التي جهل الإنسان فيها أمر المعادن والزراعة وفن ترويض الحيوان والتي لم يكن له فيها غير الصوان سلاحاً ويسمى ذلك الدور الكبير بالعصر الحجري وعثر علماء الآثار القديمة في جزيرة العرب وأوروبا وأمريكا وفي كل مكان على آثار لذلك العصر الحجري ودلت تلك البقايا التي وجدت في طبقات الأرض على تماثل الأمام في العصر الحجري وبتلك البقايا يسهل تصوير طرق المعايشة والتفكير عند أجدادنا الأقدمين وقد أفضت في درس هذا الموضوع في كتاب الأخير فلا أرى الآن فائدة في العودة إليه ولا ترجع أقدم روايات جزيرة العرب إلى ما قبل إبراهيم ولكن علم اللغات يثبت أن أمما ذات لغة واحدة كانت تسكن البقاع الواقعة بين القفقاس وجنوب جزيرة العرب وإن لم يكن عرق هذه الأمم واحدا ودل درس اللغات السامية على أن لغات تلك الأمم وهي العبرية والفينيقية والسريانية الآشورية والكلدانية والعربية وثيقة القربة متحدة الأصل ونحن نجهل درجة تأثير البيئات وطرق المعايش في اختلاف تلك الأمم مع اتحاد عرقها الذي تكلمنا عنه ولا نستطيع غير تقرير قرابتها من العرب والعرب وحدهم هم الذين نبحث الآن في شؤونهم ومصادر تاريخ العرب قبل ظهور محمد هي كتب العبريين وروايات العرب والنصوص القليلة التي وردت في كتب بعض مؤرخي اليونان واللاتين وما جاء في الخطوط الآشورية وما أسفرت عنه الاكتشافات التي تمت في موقع الصفا القريب من دمشق وتعترف كتب العبريين بقربة العرب من العبريين وتعد العرب أقدم من العبريين وتقص علينا الشيء الكثير من أنباء نزاع العرب الدائم وتكاد تطفح من أخبار العمالقة ومدياني جزيرة سيناء وأهل سبأ الذين كانوا يقيمون بجنوب جزيرة العرب ويروي العرب وكتب اليهود مصدر روايتهم أن قحطان وإسماعيل بن هاجر جارية إبراهيم المصرية هما والدا لعرقين اللذين عمر جزيرة العرب في الأصل أي والدا أهل الحضر في الجنوب والأعراب في الشمال ويروون أن بني قحطان أقاموا دولة سبأ والدولة الحميرية باليمن وأن بني إسماعيل سكنوا الحجاز القريبة من فلسطين وأن بني إسماعيل كانوا أصحاب مكة التي تنازعت هي وصنعاء اليمن عنوان عاصمة جزيرة العرب وعلى ذلك يكون الأنباط والأدوميون والمؤابيون والعمالقة والعمونيون والمديانيون وغيرهم من القبائل التي تردد اسمها كثيرا في التوراة من بني إسماعيل ويظن أن هذه القبائل من العمالقة تحالفهم وأعراب سوريا واستولوا على مصر سنة ألفين قبل الميلاد وعرفوا بالرعاة ودام سلطانهم قرونا كثيرة وتجمع العمالقة والأدوميون والمؤابيون والعمونيون في بلاد الحجر العربية بطرة وفي جزيرة العرب الصحروية وصار من دأبهم محاربة العبريين وحالوا دون دخول العبريين أرضكا عان زمنا طويلا ولم يتم إخضاعهم نهائيا ولوقت قصير إلا في زمن داود وسليمان. ولم تحدثنا التوراة عن غير أعراب حدود فلسطين، ولم تخبرنا بشيء عن عرب اليمن المتحضرين خلا ما جاء فيها عن زيارة ملكة سبأ للملك سليمان. وتحدثنا آثار الآشوريين عن عرب الشمال فقط، أي عرب سوريا وما جاورها. وذكر العرب قبل الميلاد بتسعمائة سنة في بلاغ. سلمى نصر الثاني وأدت ملكتان عربيتان فروض الطاعة إلى تيجلاتفا فنصر قبل الميلاد بنحو ثمانمائة سنة ورفع أسر حدون أميرة عربية نشأت في بلاد نينوى على أحد العروش واستعان أخو آشور بين بال بجيوش عربية عندما رفع راية العصيان وعلى ما في تواريخ العرب من غموض ومبالغات تجعل الاعتماد عليها أمرا صعبا نراها وحدها قد قصت علينا أنباء جزيرة العرب الماضية وأيدت ما رواه مؤلفو اليونان واللاتين عن عظمة اليمن وما جاء في هذه الأنباء العربية أن اليمن كانت مقرا لأقوى دول الأرض وأن حكم ملوكها دام ثلاثة آلاف سنة وأنها غزت بلاد الهند والصين من المشرق وبلغت بغزواتها مراكش من المغرب ولا يرجع ما علمناه من مؤلفات اليونان واللاتين من الأنباء الصحيحة عن تاريخ بعض جزيرة العرب إلى ما قبل الإسكندر ويمكن تلخيصه فيما يأتي عزم الإسكندر على فتح جزيرة العرب التي كان الأغارقة يعرفون غنى سكانها قبل الميلاد بأربعة قرون وكانت الغزوة التي قام بها نيارك حول جزيرة العرب نذير تصميم الإسكندر على غزوها ونجت جزيرة العرب من غزو الإسكندر بسبب موته وأضحت البقاع القريبة من حدود مصر وفلسطين والتي كان العرب يسكنونها من نصيب بطليموس حين قسمت دولة الإسكندر وشايع الأنباط بطليموس على أنديجون الذي فتح أحد قواده الماهرين بلاد الحجر باطرة بغتة بعد أن أصبح سيد سوريا وفينيقيا وأباد الأنباط بعدئذ جيش أنديجون المؤلف من 4600 جندي فساق إليهم جيشا آخر بقيادة ابنه ديمتريوس وخاطب عرب بلاد الحجر بطرة كما روى ديوديرس السقلي الأمير ديمتريوس عند بلوغه ديارهم بما يأتي لماذا تحاربنا أيها الملك ديمتريوس ونحن من سكان الصحاري التي لا تسد فيها خلة ترانا نقتن في هذه البقاع القاحلة فرارا من العبودية اقبل هديتنا وارجع إلى حيث كنت سنكون من أوفى الأصدقاء لك ولكنك إذا رغبت في حصرنا حرمت كل هناء ورأيت عجزك عن إكراهنا على تبديل طرق حياتنا التي تعودناها منذ نعومة أظفارنا وإذا قدرت على أسر بعضنا قنت أنك لن تجد واحدا ممن أسرت يستطيع أن يألف حياة غير التي ألفناها هناك رأى دمتريوس أن يقبل هدية الأنباط وأن يرضى بالمآب خاتما بالسلم حربا أبصرها مملوئة بالمصاعب وكانت قبائل البدو حتى التاريخ الميلادي تنضم في الحروب الكثيرة التي تهلك الحرث والنسل في تلك البقاع إلى المصريين تارة وإلى السوريين تارة أخرى ثم أثارت غاراتهم وقطعهم للسوابل غضب قياصرة الرومان الذين كان سلطانهم يمتد إلى الفرات فجردوا على عرب بلاد الحجر بطرة حملات كثيرة لم تنتج غير حملهم على دفع الجزية أو وقف العداء إلى حين وكانت طريقة أولئك الأعراب في الغزو مثل ما يفعلون اليوم أي كانوا يغيرون على العدو بغتة ثم يفرون إلى البادية عند المطاردة وإذا كانت خيالات الأغارقة والرومان تتأجج طمعا في ثروة جزيرة العرب ساق أغسطس إلى اليمن جيشا لم يلاق غير الحبوط التام وفي عهد طيباريوس وحده استطاع الرومان أن يفتحوا من بلاد العرب جزيرة سيناء التي كان سكانها من الأعراب تقريبا فأضحت مدينة الحجر بطرة بذلك بلدة رومانية زاهية كما تدل على بقاياها وكان للعرب أثر في الحروب التي تقع بين الرومان والفرس وبلغ نفوذ العرب في الدولة الرومانية شأوا بعيدا حتى إن أحدهم فليب العربي نصب قيصرا رومانيا في سنة 244 للميلاد وكان العرب يهددون سلامة آسيا الصغرى ذات حين ولم يقص العرب عن مجاورة آسيا الصغرى إلا بهدم تدمر في عهد أورليانوس سنة 272 للميلاد وتحويل سوريا إلى ولاية رومانية واتباع بعض سكانها ملوك الغساسنة العرب الذين كانوا تحت حماية القياصرة ولما صارت القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية نازع العرب الفرس والأغارق سيادة الفرات وسبق ذلك أن توطنت قبائل من عرب اليمن تلك البقاع. وأنشأت سنة 195 للميلاد في جنوبها وعلى ضفتي الفرات وبالقرب من المكان الذي أقيمت عليه مدينة الكوفة فيما بعد مدينة الحيرة الشهيرة التي انقلب ملوكها العرب ينافسون أكاسرة الفرس وقياصرة الروم في الترف والعظمة وكانت قصور الحيرة مؤثثة بأثمن الأثاث وكانت حدائقها مكسوة بأعز الأزهار وكانت قواربها الأنيقة الصاطعة الأنوار تشق الفرات ليلا حاملة أغنى الأمراء وأمهر الموسيقيين وأطلق العرب لأنفسهم عنا الخيال فقصوا علينا أنباء القصور الساحرة العجيبة التي أضحت لا ريب أجمل مساكن الشرق وأطيبها وعاشت دولة الحيرة أربعمائة سنة أي مدة تعد طويلة لدولة ولم ينتهي إلينا من أنبائها إلا الشيء القليل وخضعت في سنة 605 للميلاد للدولة الساسانية، وظلت مزرّبة فارسية إلى أن جاء محمد بعد قليل زمن، ودك خلفاؤه دولة الأكاسرة واستولوا على بلاد فارس. ظهر مما تقدم أن جزيرة العرب نجت من غزو الأجنبي خلا ما أصاب حدودها الشمالية، وأن عظماء الفاتحين من مصريين وأغارقة ورومان وفرس وغيرهم مما انتبه العالم. لم ينالوا شيئا من جزيرة العرب التي أوصدت دونهم أبوابها نعم إن جزيرة العرب كانت حين ظهور محمد تحت خطر الغزو الأجنبي المرهوب وإن الأحباش استولوا في سنة 525 للميلاد على اليمن التي لم تدن لغير ملوك العرب فيما مضى وإن الأحباش حاولوا أن يحملوا العرب على التنصر فاستطاعوا تنصير بعض القبائل العربية وإن الفرس طردوا الأحباش من اليمن في سنة خمسمائة وسبعة وتسعين للميلاد أي قبل ظهور محمد بقليل فأضحى للفرس مزاربة في اليمن وحضر موت وعمان غير أن ذلك كله كان لأجل قصير ولم يصب بلاد نجد والحجاز الواسعة منه شيء إذا من الصواب قولنا إن القسم الأكبر من جزيرة العرب هو القسم الوحيد الذين لم تطأه أرجل الفاتحين من بلاد العالم المتمد على ما يحتمل حضارة جزيرة العرب قبل ظهور محمد يقص علينا من إسرائيل بعض الأخبار عن تجارة العرب ومدنهم سيما مدينة سبأ في اليمن ولكن قصصهم خالية من الأسانيد وإن دلت على وجود مدن عربية عظيمة في أقدم العصور ووصف هيروديتس قبل المسيح بنحو أربعمائة سنة بلاد العرب السعيدة بأنها من أغنى بقاع العالم وأنه كان في مأرب أو سبأ التي ورد ذكرها في التوراة قصور ناضرة ذات أبواب عسجدية وآنية من ذهب وفضة وسرور من المعادن الثمينة ولم يروي استرابون غير ما رواه هيروديتس واستند استرابون في روايته عن مدينة مأرب إلى أرتي ميدور وقال إن قصورها ذات سقوف مزخرفة بالذهب والعاج والحجارة الثمينة، وذات أثاث فاخر وآنية منقوشة. ورأى إراتستين أن بيوتها تشابه بيوت مصر في مجموعها، وهناك مطابقة بين ما رواه قدماء المؤلفين وما جاء في تواريخ العرب التي أجمعت على امتداح غنى اليمن، واسمع ما قاله المسعودي حين تكلم عن مأرب. ذكر أصحاب التاريخ القديم. أن أرض سبأ كانت من أخصب أرض اليمن وأثراها وأغذقها وأكثرها جنانا وغيطانا وأفسحها مروجا بين بنيان وجسر مقيم وشجر موصوف ومساكب للماء متكاثفة وأنهار متفرقة وكانت مسيرة أكثر من شهر للراكب المجد على هذه الحال وفي العرض مثل ذلك وأن الراكب أو المار كان يسير في تلك الجنان من أولها إلى أن ينتهي إلى آخرها لا يراجهة الشمس ولا يفارقه الظل لاستطار الأرض بالعمارة والشجر واستيلائها عليها وإحاطتها بها فكان أهلها في أطيب عيش وأرفحه وأهنأ حال وأرغده وفي نهاية الخصب وطيب الهواء وصفاء الفضاء وتدفق المياه وقوة الشوك واجتماع الكلمة ونهاية الملكة فكانت بلادهم في الأرض مثلا وكانوا على طريق حسن من اتباع شريف الأخلاق وطلب الفضائل على القاعد والمسافر بحسب الإمكان وما توجده القدرة من الحال فمضوا على ذلك ما شاء الله من الأعصار لا يعاندهم ملك إلا قصموه ولا يوافيهم جبار في جيش فذلت لهم البلاد وأذعن لطاعتهم العباد فصاروا تاج الأرض ويظهر أن أسداد مأرب كانت سبب ثراء بلاد اليمن والأسداد جدران ثخينة قائمة في عرض الأودية لحجز السيول حتى إذا امتلأ ما بينها تكونت بحيرة واسعة ذات منافذ تجري منها المياه لري الأراضي ويروي مؤرخو العرب أن الملكة بلقيس التي زارت سليمان على زعمهم هي التي أنشأت تلك الأسداد ونشع عن خراب أسداد مأرب في القرن الأول من الميلاد فقر بلاد اليمن وتفرق سكانها. ويكفي تطابق تلك الروايات لإثبات مماثلة مدن اليمن في نظارتها لمدن مصر وتقدمها الكبير في ميدان الحضارة. ولا تزال بقاياها مطمرة تحت التراب وهي تنتظر البحاثة الذي يزيله عنها كما أزيل عن نينوى وبابل. ومن الأدلة على ازدهار مدن اليمن في القرون القديمة ما كان لها من الصلات التجارية الواسعة بالبلاد الأخرى، وبما أن من الصعب أن نعثر في التاريخ على أمة ذات شأن كبير في التجارة من غير أن تكون متمدنة، وبما أن علاقات العرب التجارية العالمية استمرت ألفي سنة وقد ورد ذكرها في التوراة، فإننا نقول إن العرب ضربوا بسهم وافر في ميدان الحضارة، وإنه كان لمخازنهم من الأهمية. مال مخازن البندقية في إبان عظمتها وكان العرب وسطة بين قدماء الأوروبيين وبقاع الشرق القاسية ولم تقتصر تجارة العرب على منتجات بلادهم بل كانت تشمل السلع التي كانوا يجلبونها من إفريقيا والهند أيضا وكانت النفائس كالعاج والعطور والأفاوي والحجارة الكريمة والتبر والأرقاء إلى آخره أهم ما يتاجر به العرب استعان العرب بالفينقيين القريبين منهم لغة زمنا طويلا لبيع سلعهم وكان الفينقيون يخزنون سلع العرب في مدنهم الكبيرة كمدينة صور ثم يبعثون بها إلى الخارج لبيعها وكان العرب والبابليون يتنافسون في الإتجار مع الهند وكان البابليون يصلون إلى الهند بطريق البر أو بطريق البحر من خليج فارس وكانت قوافل البابليين تنقل السلع إلى سوريا لتوزعها على العالم مرة في طريقها إلى دمشق من تدمر وهليو بوليس بعلبك المهمتين اللتين لا تزال بقاياهما الماثلة في الصحراء تثير عجب السياح فبمثل تلك العلاقات التجارية التي دامت مئات السنين نتصور ما كانت عليهم مدن جزيرة العرب ولاسيما مدن اليمن النظرة التي غتنت بالتجارة وألفت أطيب النفائس وندرك سر اجماع مؤلفي اليوناني واللاتين والعرب على امتداح ازدهار تلك المدن العجيب ولم يصنع نجم حضارة العرب قبل محمد في اليمن وحدها فما جاء في أقدم روايات التاريخ عن حضارة الحيرة والغساسنة يثبت أيضا درجة استعداد أتباع محمد للقيام برسالتهم في عالم المدنية وقد تحدثنا عن الحيرة التي مجدها العرب وقلنا إنها كانت تنافس القسطنطينية وعاصمة الفرس ولم تقل عنها أهمية مملكة غسان التي أسسها عرب اليمن بعد ظهور المسيح بزمن قليل والتي دام سلطانها نحو خمسمائة سنة واجتملت على ستين مدينة محصنة كما جاء في كتب التاريخ وظهرت عظمة حضارة مملكة غسان من حل الكتابات الحميرية المنقوشة على آثارها التي اكتشفت بالقرب من عاصمتها القديمة بصرة الواقعة على حدود سوريا ومن بقايا قنواتها التي تشهد بما كان عند سكانها من الاستعداد الكبير للقيام بالأعمال العظيمة وإذ كان عرب الحيرة وغسان متصلين بالفرس والرومان كان تأثير هؤلاء في حضارة أولئك كبيرا وغير ذلك أمر حضارة اليمن العربية التي هي أقدم من حضارة الرومان والتي يجب أن يبحث فيها عن بقايا حضارة العرب القديمة والتي نأسف على بقائها بعيدة من يد البحث والتنقيب حتى الآن، فيظل الطلاعون على أمر مدن اليمن القديمة ناقصا نقصان الاطلاع السابق على آثار الآشوريين التي كانت مطمورة تحت رمال الصحراء وتدل جميع الدلائل على أن كل تنقيب في بلاد اليمن يأتي بأحسن النتاج، فقد حدث مسؤولي الذي جاب بلاد اليمن منذ بضع سنين ولم يستع أن يقوم بأي حفر كان أن العرب يعثرون أحيانا على تحف ذهبية وفضية بين خرائب اليمن وأنه وجد بجوار الحرم غير البعيد من صنعاء مسلات ذات كتابات كثيرة وأنه اكتشف باب معبد حميري منقوشة على حجارته صور حيوانات ونباتات واشترى ميسيوش لومبرغر القسطنطينية حديثا مئتي قطعة من نقود ملوك اليمن التي اكتشفها عربي في صنعاء فترجع في قدمها الى ما قبل الميلاد ولهذه النقود التي لم يوجد منها قبل ذلك سوى قطعتين او ثلاث قطع في جميع المتاحف الاوروبية أهمية خاصة فعلى احد وجهيها صورة جانبية لملك متوج يذكرنا شعره المضفور بضفائر ملوك الرعاة الذين خرجوا من بلاد العرب وملكو مصر زمنا طويلا والذين اكتشف ميسيو ماريت بعض تماثيلهم المعروضة اليوم في متحف بولاق وعلى الوجه الآخر صورة بوما ويظهر أن رسام تلك النقود اقتبس رسومها من النقود الإغريقية التي كانت تتداولها أمم البحر المتوسط ذات العلاقات التجارية الكثيرة بالعرب ومهما تكون الآثار التي المعنى إليها آنفا ناقصة فإنها مما تتم به روايات قدماء المؤلفين ومما نبصر من خلاله ازدهار حضارة العرب الغابرة التي نسيها الناس في الوقت الحاضر فتنتظر من يكشف الغطاء عنها والتي نرتدع بما نعرف عنها من العلم القليل عن عد العرب همجا والعرب هؤلاء قد ظهروا على مصرح التاريخ قبل الرومان بقرون كثيرة وأنشأوا المدن العظيمة وكانت علاقاتهم بأرقى شعوب الأرض وثيقة أديان جزيرة العرب القديمة كانت عبادات القبائل العربية قبل ظهور محمد كثيرة إلى الغاية وكانت عبادة الشمس وأهم النجوم أكثرها انتشارا وأخذت القبائل العربية عن الأمم التي كانت تتصل بها كثيرا من آلهتها فكان زونها جامعا لشتى الأصنام الالانينية الاغريقية الرومانية وتدل كتابات الاشوريين التي رسمت قبل ظهور المسيح بسبعمائة سنة او ثمانمائة سنة وما في الصفا على ان العرب كانوا مشركين وانهم كانوا يقيمون لالهتهم تماثيل واليك مثلا ما جاء في احدى الكتابات الاشورية التي تشير الى عودة اسر حدون من غزوه لجزيرة العرب الصحراوية أتى الملك العربي فلان إلى عاصمة نينوى ومعه هدايا كثيرة وقبل قدمي طالبا أن أعيد إليه تماثيل آلهته فرق له قلبي وأعدتها إليه بعد أن أمرت بإصلاحها ونقش تمجيد ربي آشور عليها وتوقيعها وجعلت الأميرة العربية طبو التي نشأت في بلاطي ملك وأعدتها إلى بلادها مع آلهتها ووجد في ثنايا تلك العبادات المختلفة بذور توحيد مما تعهد محمد في فيما بعد وقد بنى إبراهيم الكعبة في جزيرة العرب كما روى العرب وجعل العرب منها موضع تكريم وحج منذ القديم وكان فيها حين ظهور محمد ثلاثمائة وستون صنما وصورة وكانت صورة المسيح ومريم العذراء من هذه الصور كما جاء في تواريخ العرب وكان من دواع الفخر عند العرب تزيين الكعبة التي كان اليهود شديدي التعظيم لها أيضا وكانت سدانتها بيد قبيلة قريش التي نالت بذلك نوعا من السيادة الدينية بين العرب ووجد بين العرب فضلا عن النصارى واليهود الذين لم يكن عددهم قليلا في جزيرة العرب من يعبدون إلها واحدا وسمي هؤلاء بالحنفاء وكان محمد يحب هذا الاسم وليست عقيدة التوحيد التي هي من أهم مبادئ القرآن كلما عند الحنفاء بل قالوا أيضا كما قال القرآن فيما بعد إن على الإنسان أن يسلم بقضاء الله وقدره تسليم إبراهيم حينما رأى ذبح ابنه إسحاق ولذا لم يكن من الخطأ إخبار محمد في القرآن بوجود مسلمين قبل ظهوره ونشأ عن وحدة لغة العرب وحشر آلهتهم في الكعبة إمكان صهر عبادات هذه الآلهة وتحويلها إلى عبادة إله واحد ومما يسر هذا الصهر تكلم عباد هذه الآلهة الكثيرة بلغة واحدة والحق أن وقت جمع العرب على دين واحد كان قد حل وهذا ما عرفه محمد وفي الوجه الذي عرفه فيه سر قوته وهو الذي لم يفكر قط في إقامة دين جديد خلافا لما يقال أحيانا وهو الذي أنبأ الناس بأن الإله الواحد هو إله بان الكعبة أي إله إبراهيم الذي كان العرب يجلونه ويعظمونه وعلائم اتجاه العرب أيام ظهور محمد إلى الوحدة السياسية والدينية كثيرة وما حدث من الثورة على الأوثان في عهد قياصرة الرومان حدث مثله في جزيرة العرب حيث ضعفت المعتقدات القديمة وفقدت الأصنام نفوذها ودب الهرم في آلهتها والآلهة مما يجب ألا يهرم